آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ويقوم فَإِنْ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ الله اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ مُصِرًّا مُسْتَكْبِرًا ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم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 وَهُ ععَذاب عظيل هذا هنا والذيرَ كَفرَوا بآيات عضِهِمْ لَم عذاابُ مِ الرجزٍ أليم الله الذي سَخفرََ لَك البَحْرَ للتجرَ الفُلكُ فيِيهِ بأَمرهِ وَلتبتَغُومِ فَضْل وَلتبتَغُمِ فَقْلِ وَلاعلكم تَشكون.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 هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ, أن نجعلهم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاةُ الدُّنْيَا أَمْ مَمَاتُهَا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 وَخَتَمَ عَلَ سَمْغِهِ وَقَنْبِهِ وَجَعَلَ عَ بَصرِهِ غِشَوَ فَلَ يَهْدِهِ مِن بَعْدِ الل فَل تَذَكرَّرُون وَقالوا ماَاهِي إِلَّا حَيَةُ نَ الدّ يلََموت وَدَحِيَا وَمَا يُحْنكُناَ إِلَّ ال الدَّهُ وَمَا نَغُ بِذَلِكَ مِنْ إِلْمٍِ إنِهُم إلا يَظُ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّوبُوا إِلَىٰ بَأِلَٰهٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّوبُوا إِلَىٰ بَأِلَٰهٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار, النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا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 حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل نسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء ام بما كانوا يعملون ووصى الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصلوه 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني أن اشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد قلت قرون من قبلي وما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويليك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خَلَتْ من قبلهم مِنَ الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا على النَّارِ إِذْ هَبَطْتُمْ في فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق وبما كنتم وَإِذْ قُرِئَ أَخَادِثُ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِنَ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 كَذٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي النَّعْمِ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً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 فَلََّا حَضرَرُهُ قالوا أَصِتُ فَلََّ قُضَ وََّْ إ قَوْمِه مذِرين قالوا يَ قَوْمَ ل إِ سَمِحْن كِتابًا أزِلَ مِنْ بَعْدِمُ س مُصَدِّقَ وَصَدّقًا لماَا بَلَ يدييهِ يَهْدلَ الحَدّ وَإلى قَيقٍ أُْتَقين. يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُنَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اذخنتموهم حتى اذا اذخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من نن بعد واما فداء فَإَّا مَنْ بَعْدُ وَإَِّ فِدَ أَنْ حَ تَبض الحَبُْ أَوْزَرَهَا ذَلِكَ وَلَ يَشَاء واللَّ ل تَصرَ منِنهُ وَِّ يَبلْلُ وَبَعضََّكُم بِبَع وََّذ نَقُتِلُوا فيِي سَبين اللَّهِ فَلَي بِلَّ أَعْم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 ذَلِكَ بأَ وَمكَلِهُ مَا عَزَلَ اللهَُّ فَأَحدَقَ عَم لَهُم فَلَمْ يَصيروا فيِي الأ فَيَظُرُ كيفَفَكَانَ عاقمَة الذيينَ مُِ قَبللِهِم دََّ رَ اللَّظُ عَلَيهِم وَلِكَافِرينَ أَمثَالُهَا ذَلِكَ بِأََّ اللهَّه مَوْونَ الذيينَ آمَنوا وَ الكافرين لا بولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلونها كما تأكل الأنهار والنار مثوى لهم وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا وَهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُيِّنَ له سوء واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ من خَمْرٌ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ نُصِفَّ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ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 رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَعْزِفُونَ يُنْذِرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ مَنْ يُنْظَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ أَهَل عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ غَضَبُ اللَّهِ فَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ بَصَرَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا على أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا الَّذِينَ كَرِهَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فكَ فَإذاَا تَوََّّثهُممَلا إِكَةُ يَبْبُ لَ جُغَهُم وَدَمَا وَهُم ذَلكَ بِأََّهُ مُتَّمَعُ مَا أَسْخَقَ اللهَّ وَكَرِه رِبولَهُ فَحبَق عْملَهُم أَمْ حَسبَ النَّذينَ فيِي قُلومِ النَّ رَد أنَّ لن يُخرجَ اللهَّ ولولنا شاء اناريناكم فلعرفتهم بسماهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في رحل القول والله يعلم اعمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل اخباركم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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعمون والله ابو معكم والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَنوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْسَبُكُمُ بُخَلَاءَ وَيُخْرِجَ أَبْغَضَآتِكُمْ هَأَٰنَتمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَنَمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ